Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Ghulibat Ar-Rum Fee Adna Al-Ardu Wahum Min Ba'ad Ghalabihim Sayagliboon Fee Biddu'i Sineen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 Mahaخلق Allah al-Samawat wal-Ard wa ma'bi'nahumaa illa bil-Haq wa ajal musamma. Wainn kafiran min al-Nas أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ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 وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ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 In Fi Zalik Laa Ayat Ll Qumin Yasmagun, Wmin Ayathi Yuri Kum Al Berqa Khofun W Tamgun W Ynezil Min Al Sama Imaman, Bihi Al Arba Bagd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 Walahu man fi al-samaوات wal-arḍ kullallahu qanṭūn, wahyu al-ladhi yabda al-khalq, thumma yuʿidhu wahyu ahuwanu alaihi, walahu al-mathal al-āla fi al-samaوات wal Zarab lakum mthalam min al-fusikum, halakum min ma malaqat aymanukum min shurkaa fi ma rizqnakum, fa antum fihi sawaun, taqafun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 jadi saya akan menanggalkan diri anda untuk kebenaran, kebenaran Allah yang kebenaran orang lain, tidak menanggalkan diri anda untuk kebenaran Allah, itu adalah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 Wahar al-fasadu fi al-ber-wal-bah-ri bima kesabat aydi n-nas liyuziqahum ba'ad al-lezi y'amilu l'a'l-hum y'arj'uun Qul siru fi al-ar'di fanthuru kaiif kan aqibatul levin min qab'l Kan aqtharuhum Faqim wajhak للدين القيم من قبل أي يأتي يوم الَّلَّمَ رَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يومَ إِذِ يَصْدَعُونَ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ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 فانظر إلى آثان رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير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 فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ولموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل